يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العلوم الحكم يقول السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد اتى بأعظم أسباب المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ثم قال فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما واجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع ذرة منها او فلو وضع ذره منها وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات كما في المسند وغيره عن ام هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اله الا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل انتهى كلامه رحمه الله هذا سائل يقول يسال اسئله الحج يقول هل السفر الى مكه لاداء فريضه الحج بدون تصريح حجر أو نعم بدون تصريح حجر رسمي إما لغلوى الثمن أو لمانعة الكفيل باستخراجه في, في استخراجه للتصريح هل يقده في ثواب الأجر والث نعم هل نعم هل يقده في ثبuthبوث الأجر والثواب المنصوص عليه التصاريح التي وضعها ولاه الأمر لم يضعوها تضييقا على الناس ورغبة في حرمانهم من أداء هذه الطاعة ولكن وضعت تنظيما لمصالح الناس ورعاية لانتظام أمرهم لأن مكة والمشاعر لا تستوعب كل راغب ولو فتح الجميع المجال للجميع بدون ترتيب وتنظيم مع سهولة المواصلات والمجيء في مثل هذا الزمان لم تستوعب المشاعر الناس فهذه الأمور وضعت من أجل مصلحة الناس لا للتضييق عليهم ولهذا ينبغي أن يستشعر المسلم ذلك الأمر ويضم إلى ذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا الأمر أو هذا التنظيم في مصلحة ظاهرة في مصلحة ظاهرة لعموم المسلمين ولهذا ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الفريضة من خلال الترتيبات المتاحة التي هي تسعى في مصلحة الجميع ولا يدخل نفسه في تحمل تبعات مخالفة لما أمره الله سبحانه وتعالى به نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيم صحيح أم لا هذا التقسيم يخالف قول نبينا عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة فهو عليه الصلاة والسلام حكم على جميع البدع هذا الحكم العام كل بدعة ضلالة ودين الله جل وعلا عقيدة وعبادة وخلقا تام وكامل ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله عز وجل به الدين كما أنزل جل وعلا في ذلك قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد التقليد هو اتباع قول الغير الغير بغير دليل يعني بغير نظر إلى دليل والعام مطالب أن يعرف ما يتعلق بتوحيده أن يعرف ما يتعلق بتوحيده وإخلاصه الدين لله جل وعلا معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يتمكن إن لم يتمكن العام من ضبط الأدلة وحفظ النصوص ومعرفة مآخذها ووجه دلالاتها إن لم يتمكن من ذلك وعرف التوحيد وعرف مدلول كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك كفاه ذلك. المهم أن يكون على علم بالتوحيد الذي خلق لأجله فإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأخلص العبادة له وتبرأ من الشرك وحادره واجتنبه وحذر من الوقوع فيه وكان في عبادته لله سبحانه وتعالى ماضيا فيها على هذا الأساس فإن هذا يكفي حتى وإن لم يكن على بصيرة ومعرفة بالدلائل لا يحفظ النصوص لا يحفظ الأدلة لكنه عرف التوحيد فمن كان كذلك فإنه يكفيه هذا الأمر نعم وهذا السال يقول هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف ثلاث نسخ من هذا الكتاب نسخة بالعامية ونسخة للأطفال ونسخة لطلاب العلم وأي نسخة هذه التي بين أيدينا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله اعتنى بهذه الأصول الثلاثة عناية عظيمة ومن توفيق الله لهذا الرجل أنه أول من جمع هذه الأصول الثلاثة في مؤلف ولا نعرف احدا قبله أفرد هذه الأصول الثلاثة في مؤلف نعم تناولها أهل العلم بيانا وايضاحا وتقريرا في كتب التوحيد وكتب الاعتقاد وقرروها بأدلتها لكن افرادها في مصنف يكون قريب المتناول سهل, سهل المتناول في أيدي طلاب العلم أول من وفق لإفراده في مصنف هذا الإمام رحمه الله تعالى ومن عظيم عنايته بهذه الأصول أنه رحمه الله كتبها بعده صيغ كتبها لطلاب العلم وكتب مختصرا لها للأطفال والصغار وأيضا كتبها بلهجة العوام كتبها بلهجة العوام فكتبها بعده صيغ رغبة منه وحرصة على أن تضبط هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل من أدرج القبر يأتيه ملكان ويقعدانه ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فحرص رحمه الله حرصا عظيما أن يعرف الناس هذه الأصول الثلاثة وأن يضبطوها ضبطا دقيقا بأدلتها وبراهينها وفي كتاب الدرر السنية الذي يجمع مؤلفات للشيخ ولتلاميذه رسالة له رحمه الله تعالى جمع فيها هذه الأصول الثلاثة باللهجه العامية كتب هكذا إن قيل لك وش ربك واو سين يعني بمعنى ما ربك أو من ربك إذا قيل وش ربك هذه عند العوام في نجر بمعنى من فكتبها بلهجة مبسطة وهذا يستفاد من أن يعني طالب العلم في بلده إذا كتبها بصيغة مبسطة باللهجة العامية من أجل أن يضبطها العوام أو شرحها لهم ب لهجتهم العامية تبسيطا وتقريبا لها أو أيضا نقلها إلى لغتهم إن كانت لغتهم غير اللغة العربية فهذا كله من النصيحة لدين الله والبيان لهذه الأصول العظيمة والشيخ رحمة الله عليه كان في كتبه ورسائله لا يتكلى إذا كان يخاطب عامي يخاطبه بلهجته وإذا كان يخاطب عالما يخاطبه أيضا ما يليق بالمقام ويناسب المقام وإذا كتب رسالة إلى عامي إذا كتب رسالة إلى عام يكتبها له بالعامية يكتبها له بالعاميه وإذا سأله عام سؤالا يجاوبه بالعامية فكان يتكلم مع الناس ببساطة ويراعي مستوياتهم ويراعي اللهجات مرة سأله رجل من العوام قال له وش معنى قول الله تعالى قل ما يعبؤ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم قال يعني وش يبيبكم لولا دعاؤكم جاء جاب باللهجة العامية يعني ماذا يبغي بكم لولا أنكم تدعونه وتخلصون له وتفردونه بالعبادة فالشاهد أنه رحمه الله كان كانت هذه طريقته في التعليم نعم صلى الله عليكم هذا يقول ما هو الدليل على حصر شروط لا إله إلا الله في سبعة مع أن نجد أعمال أخرى ظاهرها في النصوص أنها من شروط لا إله إلا الله من ذلك الخوف والتوكل هذه الشروط للا إله الا الله علمها أهل العلم بطريق التتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا ترى في تقريرات أهل العلم لهذه الشروط يذكرون على كل شرط منها الدليل على أنه من شروط لا إله إلا الله الدليل على أنه من شروط لا إله إلا الله والأمور التي يشير إليها السائل والأعمال التي يشير إليها السائل هي راجعة إلى هذه الأصول راجعة إلى هذه الأصول وإلى هذه الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها نعم الكفر بالطاغوت ضمه بعض أهل العلم إلى هذه الشروط من باب زيادة التقرير والايضاح وإلا هذه الشروط كافية في تقرير هذا الأمر فبعض أهل العلم زاده من باب زيادة التوضيح والبيان لهذا الأمر العظيم الذي لا تقبل لا إله, إلا لا إله إلا الله إلا به نعم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله فذكره عليه الصلاة والسلام شرطا لقبول لا إله إلا الله نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن أفضل شرح لهذا الكتاب العظيم كتاب الأصول الثلاثة كتاب الأصول الثلاثة له شروحات عديدة لاهل العلم منها شرح الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله له حاشية نفيسه جدا على هذه الأصول الثلاثة وايضا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علمائنا لهم تعليقات وشروحات موجودة ومطبوعة ولا يزال طلاب العلم يستفيدون منها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول وردت آثار عن بعض السلف أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم في حين أن الصحابة لم يكن هذا حالهم فما صحت هذه الآثار هذه الآثار نقلت نقلت عن بعض المتقدمين والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم مثل ذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا الأمر وقال إن الوارد قوي الوارد قوي يعني زواجر القرآن وقوارع القرآن قوية جدا والصحابة رضي الله عنهم جمع الله سبحانه وتعالى لهم مع حسن التدبر حسن أيضا تلقي القلوب تلقي قلوبهم لكلام الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الذين حصل لهم الغشي عند سماع زواجر القرآن وقوارع القرآن هذا نتيجة لضعف. نتيجة لضعف في القلوب فارقوا به الحالة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الكتب أن بعض ذلك نوع من التصنع والافتعال أن بعضهم يعني بعض المتأخرين يفعل ذلك تصنعا وافتعالا كنوع من التأثير على الناس ولهذا قال أحد السلف كلاما معناه إن كان صادقا ليقف على جدار ونقرأ عليه القرآن إن كان صادقا لي ليقف على جدار ونقرأ عليه القرآن ننظر هل يغشى عليه أو لا فالشاهد أن بعضهم يتصنع ذلك يتصنع ويقصد بذلك التأثير على الناس وأذكر في زماننا هذا أن خطيبا في أحد المساجد في مكان فيه عوام معه شخص أمامه يجلس في وسط المسجد يأتي معه ثم يأتي ببعض الزواجر وبعض المواعظ القوية فهذا الذي معه يصرخ ويسقط أمام الناس فالعوام يتاثرون يعني كلام مؤثر إلى درجة أن الرجل سقط أغشي عليه من التأثير فمثل هذه احيانا تكون افتعال تكون احيانا افتعال افتعله بعض, بعض الناس وعلى كل حال السلف من الصحابه رضي الله عنهم كانوا اعظم الناس تاثرا بالقران وكانوا اقوى الناس قلوبا واحسنهم انتفاعا بكلام الله سبحانه وتعالى واعظم الناس تاثرا بالقرآن الكريم نعم شيخنا حفظكم الله ما هي نصيحتكم ل طلاب العلم في مسألة قراءة الشبه والدخول إلى بعض المنتديات التي تكون على منهج غير اهل السنه والجماعه وقراءتها ثم بثها بين الناس بحجة أنه لابد أن يعرف الباطل حتى يرد هذه مخاطرة بالدين هذه مخاطرة بالدين قد قال أهل العلم قديما إذا خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك وطالب العلم المبتدئ ضعيف العلم قليل البضاعة من العلم إذا دخل هذه المنتديات وقرأ الكتب المليئة بالشبهات فإنها تؤثر على قلبه وتجلجل في صدره وربما أنها بقيت في صدره إلى أن يموت لا تخرج ولهذا لا لا يليق بطالب العلم أن يخاطر بدينه ويدخل في مثل هذه المواقع والمنتديات ويقرأ في الكتب التي تثير الشبهات لأن هذا يضر بالإيمان ويؤثر على الاعتقاد والذي ينبغي على طالب العلم هو أن يجمع نفسه ووقته على ضبط العلم وذلك بدراسة المؤلفات الصحيحة القويمة النافعة المبنية على الكتاب والسنة يدرسها بأنات ويحفظها بتؤدة ويفهمها فهما صحيحا ويقرأها على أهل العلم فيبني نفسه بنية علمية صحيحة أما إذا دخل في بدئه في طلب العلم تلك المواقع أثرت عليه وشككته في عقيدته وأدخلت عليه الوساوس وكم من الشباب تورط في بعض الوساوس التي أرهقت قلبه وأضرت بفؤاده فالذي ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عن مواقع الضلال ومواطن الشبهات وأن يجمع وقته لحفظ العلم الشرعي وضبطه وأما رد الشبهات ليست له ومقام رد الشبهات ليس مقامه هذا مقام لأهل العلم ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه وأنزل نفسه منزلتها فمقام رد الشبهات والتصدي لأهل البدع هذا لأهل العلم أما طالب العلم فمقامه وفريضته طلب العلم فريضته طلب العلم وتحصيل العلم أما أن يأتي طالب علم صغير ويجلس مع مبتدع كبير يقول اناقشه أو يقول قيم الحج عليه قد يقوم من عنده وهو ملوث بالشبهات واحيانا ياتينا بعض الطلبة متشوش وهو الذي جنى على نفسه إما بالجلوس مع رؤوس الباطل أو بالدخول في تلك المواقع والقنوات أو قراءة الكتب التي هي مليئة بالشبهات فيخاطر بدينه ثم يبقى قلبه مليئا بهذه الشبهات الجارفة فالشاهد أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحفظ وقته في العلم النافع والعمل الصالح أيضا شيخنا المناظرات هذه التي تقع كيف الجمع بينه وبين مناظرات السلف المناظرات أهل العلم إذا ابتلوا بأهل العلم الراسخين إذا ابتلوا ببعض أهل البدع ممن عندهم شبهات يقارعونهم بالحجج والدلائل والبراهين والبينات التي يكون بها إقامة الحجه على هؤلاء ولعلهم يرجعون عن باطلهم أما العوام وطلاب العلم المبتدئين فمجالهم هو ما أسر اليه ان أن يجمعوا أوقاتهم على الاشتغال بالعلم تدرجا وأت البيوت من أبوابها أحسن الله إليكم هذا سهل يقول كيف يتم التدرج في طلب علم العقيدة التدرج في طلب العلم طلب علم الاعتقاد ميسر ولله الحمد لأن أهل العلم جمعوا مصنفات مختصرة وفي الوقت نفسه جامعة ومحتوية على الأدلة وهي في متناول طلاب العلم ككتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد وكتاب الواسطية وكتاب كشف السبهات فهذه الكتب فيها غنية وكفاية إذا ضبطها طالب العلم حفظا وأتقنها واطلع على شروحات أهل العلم لها و. أيضا جلس مجالس أهل العلم في شرحها وتبيينها كانت له في هذا الباب قاعدة متينة وأساسا عظيما يكفيه ويغنيه بإذن الله تبارك وتعالى أحسن الله عليكم هذا السائل يقول متى يعذر الجاهل بجهله في مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد هي أعظم مسائل الدين على الإطلاق ولا يقبل من عبد صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من الطاعات إلا إذا أقامها على توحيد الله جل وعلا وبناها على هذا الأساس والأصل العظيم ولهذا مر معنا الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل ولهذا يطلب من كل من أراد لنفسه النجاة ولأعماله وأقواله أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى أن يبنيها على هذا التوحيد وأن يقيمها على هذا الأصل العظيم وهنا يأتي واجب الدعاة الى الله جل وعلا وطلاب العلم في بيان التوحيد وشرحه للناس وإيضاحه وأيضاً كشف الشبهات التي يبتل بها العوام بسبب دعات الباطل وأئمة الضلال. نعم. أحسن الله إليكم مباركة فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.